وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ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 أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي أرسلنا إليهم.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 وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وَإِنْ شَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا لنتخذناه إن كنا فاعلين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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذا إن ذائقة الموت ونبلوك بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون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 قل مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرحمن بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هم مِنَّا يص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 قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا لا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَقَدْ كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 قالوا وجدنا آباءنا لها وابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَى اللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فجعلهم عَلهم إِلَّا الا كبيرا لهم لعلهم لعلهم الیه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين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 لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَئِ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ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 وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذنا دعى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصابرين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 سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا، رب وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، ووهبنا لَهُ يَحْيَى، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. انهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه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 فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا, ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن لَهَا وَارِدٌ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَارَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِينٌ لهم فيها زفير، لهم فيها زفير، وهم فيها لا يسمعون. اللهم اجن النار. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولائك عنها مبعدون، لا يسمعون. حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم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 كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتات انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا